وَوِقْتَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لقوم يعقلون. تلك يَعْقِلُونَ الله آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يؤمنون.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 الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتوا من فضله ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَيَاةُ الدُّنْيَا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 إن ظُنُّ إِلَّا ظَنَّوْنَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَئِقِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا عَمِلُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بانكم اتخذتم آيات الله هدوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون